الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام لازلنا وأياكم في هذه السلسلة من قفة الأنبياء ووصلنا في الحلقة الماضية في الدرس الماضي إلى نبوة موسى عليه السلام بداية النبوة وذكرنا أن موسى عليه السلام قضى عشر سنين في مدين ثم توجه مع أهله وأولاده وبعض ما يملك من الغنم توجه إلى مصر راجعا إلى دياره إلى بلده إلى أمه إلى أبيه وفي الطريق أضل موسى عليه السلام الطريق وكان البرد شديدا وكان الظلام دامسا حالك فلم يعرف أين يذهب والبرد شديد فرأى من بعيد نارا فقال لاهلهم كثوا إني أنث نارا لعلي آتيكم منها بقدس أو اجد على النار هدى آتي بجزء من النار تدفعون بها تفطلون بها أو اجد على النار هدى بعض الناس على النار ربما يدلون الطريق فلما اقترب موسى عليه السلام بيده عصا ويمشي ويقترب ويقترب فإذا النار نور يخرج من شجرة مباركة شجرة في وسط واد مقدس يخرج منها نور ساطع اقترب موسى عليه السلام منها فإذا به يسمع صوتا يناديه يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله إني أنا الله رب العالمين ما الذي حدث ما الذي جرى موسى عليه السلام يسمع. صوتا لأول مرة يسمعه بشر على وجه الأرض إنه الله جل وعلا فإذا بموسى ستجع من هذا الصوت من؟ إنه الله إني أنا ربك فاخلع عليك لما إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا, الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري موسى بدأ يستمع إلى الوحي إلى الرساله تنزل عليه من عند الله عز وجل ثم قال الله عز وجل لموسى وما تلك بيمينك يا موسى الله يعلم لكن أراد من موسى أن يتكلم أن يتحدث أن يزول الخوف عنه أن ينتبه لهذه العصا. قال هي عصاري انتهت الإجابة لكن موسى عليه السلام حب أن يتكلم ويحادث ربه جل وعلا قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال الله عز وجل موسى القها يا موسى يلقي العصا. نعم ألقيها فإذا به يلقيها فلما ألقاها فإذا العصا فتحول ثعبانا عظيما ضخما له انياب تخطك فالقاها فاذا هي حية تسعى هرب موسى عليه السلام ركض وخلفها وراءه لما فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب فناداه الرب جل وعلا يا موسى أقبل يَا مُوسَى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين لا تخف يقترب, يقترب من الحي من الثعبان العظيم فقال له الله عز وجل خذها ولا تخف يأخذ ماذا؟ يأخذ الحي حتى يذل الخوف من قلبه شيئا تشيئا قال خذها ولا تخف فأخذها موسى عليه السلام فإذا الحية رجعت عصاها ألقاها فإذا هي ثعبان أخذها فإذا هي عفا الذي يحدث الذي يجري إنها معجزه قال الله عز وجل وضع يدك إلى جناحك ضع يدك تحت إبطك في ثيابك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ادخل يده أخرجها فإذا هي نور تتلألأ بيضاء نقية نعطعه الله أكبر ما الذي حدث ليده أدخله مرة أخرى رجعت كما كانت مرة ثارثة بيضاء نور يتلأل مرة رابع يدخلها في إبط تحت جناحه تحت إبطه ترجع كما كانت سبحان الله ما الذي يحدث ما الذي يجري آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى فإذا بموسى عليه السلام يريد أن يعرف ما الذي يجري ولما كل هذا قال الله جل وعلا له إذهب إلى فرعون إنه طغى وإذ ماذا ربك موسى أن القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون استجاب موسى لربه ولكن طلب منه طلبا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قبل عشر سنوات خرجت منهم يا رب وكانوا يطلبوني كانوا في إثري يريدون قتلي، لاني قتلت منهم نفسا فربما يقتلوني، ولا أستطيع تبليغ دعوتي وأخي هارون وأخي هارون هو أفطح مني لسانا فأرسله معي يرد ان يصدقني إني أخاط وإن يكذبون اعظم الناس شفاعه لاخيه موسى شفع لاخيه هارون عليهم السلام فصار نبيها فاستجاب الله له قال سنشد عبدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يطلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون ثم قال الله عز وجل لا تخف أنت وأخوك لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى معية الرؤية معية السمع إنني معكم يحفظكم الرب جل وعلا فإذا بموسى يدخل إلى مصر فأول ما توجه إلى بيته أبيه وأمه طرق الباب تخيل اللقاء بعد عشر سنين ظنوا أن موسى قد مات موسى انقطعت أخباره بعد عشر سنين يرجع إليهم يعانق أمه أبا إخوانه يجلس معهم كانت كان الوقت في الليل فجلت معهم وهو على مائده الطعام قال لأخيه هارون يا هارون إن الله عز وجل أمرني وأمرك بأمر قال وماذا أمرنا ربنا به قال أمرنا أن نذهب إلى فرعون قال إذن فلنقم يا أخي مباشره فجاب هارون فذهب موسى مع هارون واتجه باتجاه قصر فرعون فرعون الظالم فرعون الطاغيه فرعون الجبار الذي يقتل الأطفال فإذا بهما يستقبلانهما الحرس عند البوابة بوابة القصر قالوا ماذا تريدان قال نريد أن نرى فرعون استهزأ الحرس عليهما أنتما تقابلان الملك أنتما تقابلان فرعون قال نعم أخبر فرعون أننا رسول رب العالمين فذهب الحرس يخبران فرعون قال فرعون من هؤلاء قال قال الحرس رجل يسمي نفسه موسى موسى بن عمران قالوا نعم قال ادخله علي ادخلوها فدخل موسى عليه السلام على فرعون فقال له السلام على من اتبع الهدى قال انت موسى قال نعم قال ما الذي جاء بك يا موسى قال له موسى عليه السلام إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني اسرائيل لا نريد منك شيئا يا فرعون دعم لك قصرك هذه الأرض التي تحكمها كلها لك لكن نريد شيئا واحدا أن نخرج مع بني إسرائيل الذين استعبثهم في الأرضين وأصيبوا بالذل عندك والهوى نريد أن نخرج معهم نعبد الله عز وجل معهم في فرعون على موسى أنت موسى قال ألم نربك فينا وليدا ما تذكر ما تذكر لما كنت عندنا طفلا صغيرا ربيناك ورعمناك وكتوناك الآن يمن عليه بالنعمة ولا فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين هكذا أصحاب الضلال إذا جاء رجل كذا وإذا تاب إلى الله عز وجل الشاب قال أصحابه ما تذكر ما تذكر أفعالك القديمة ما تذكر توابقك ما تذكر جنوبك ومعاطيك فرد موسى على فرعون قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قتلت هذا الفعل. هذه الفعل قتلت نفسا لكن أخطأ ففارتم منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ثم يا فرعون هذه نعمة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل عبدت أمة كاملة كل قوم عبدتهم وجعلتهم عبيدا لك وتقول لك ربيتني في قصرك أي نعمة تمنه علينا فرد فرعون على موسى والآن أتباع فرعون جالسون في القصر وزراؤه حشيته ينظرون ويسمعون الكلام الجدال غريب أول مرة يتجرى إنسان بهذه المقولة فرد فرعون على موسى قال فرعون وما رب العالمين فقال له موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم قال فرعون الآن فرعون يريد أن يثير الناس على موسى قال لمن حوله للناس استهدئ ألا تستمعون ما تسمعون يشي يقول هذا الرجل فقال موسى استغل الفرسة الآن موسى عليه السلام قال ربكم, قال ربكم ورب آبان الأولين. أي من خلقكم من خلق أباءكم من خلق أجدادكم أي أقل أن وجدتم هكذا بغير خالق فكروا اعقلوا فرد فرعون خاف الآن بدأ يتب بدأ يشتم قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون هذا رجل مجنون ما يفهم ما يقول ما يعقل كلامه رد موسى عليه كان موسى يقول أنا المجنون أم غيري قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون إذا كنت أنا مجنونا فهل أنتم أصحاب العقل أين رب المشرق أين رب المغرب أين رب ما بينهما أين هو يستهزئ عليكم فرعون في فيقول لكم أنا ربكم الأعلى بدأ الآن فرعون بالتهديد قال يا موسى اسمع اين اتخذت اله غيري لأجعلنك من المفتونين وهل وهلموت يخاف من السجن فقال له موسى عليه السلام قال اولو جئتك بشيء مبين قال ما اتني قال فاتي به ان كنت من الصادقين اريد ان اراه ان كنت صادقا فاذا موسى يلقي عطاه امام الناس في القصر وإذا العصا تتحول ثعبانا عظيما فألقى عطاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين كأن موسى عليه السلام الآن غلب فرعون بهذه المنازلة فإذا بفرعون الآن يريد أمرا آخر بدا يحول الحديث قال فما بال القرون الأولى يعني ليش القرون الاولى كلها ما امنت بالذي امنت به انت الآن جئتنا بدين جديد موسى عليه السلام أراد ألا يعني ينحرف الحديث إلى إلى إلى منحا آخر قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يعني لا تتكلم عن ما سبق كله في علم الله عز وجل المصير عند الله أنا أكلمك أنت وأتباعك قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى تظن أنك بهذا السحر تخرجنا من هذه الأرض فلا نأتينك بسحر ناتيك بسحر مثل ما اتيتنا بسحر فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى أي موعد وأي مكان فقال موسى عليه السلام هذه فرصته قال موعدكم يوم الذين يوم العيد كل الناس اجتمعون وأن الناس فإذا بفرعون يذهب ويجمع السحره أرسلت المدائن حاشرين كل السحرة أكبر السحرة وأعظم السحرة جاء بهم فرعون تولى فرعون فجمع كلده ثم أتا وجاء اليوم الموعود والناس قد اجتمعوا في صعيد واحد يرون ما الذي يحصل وما الذي يحدث فرعون جاء بالسحره وقال السحرة لفرعون إن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين إذا غلبنا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين والتقى الصفان صف فيه سحر قيل بالآلات وقيل بالعشرات الله أعلم بالعدد كبار السحره والصف الآخر فيه موسى عليه السلام وبيده عصاه لا يملك إلا عصاه فإذا بهم يقول لهم موسى عليه السلام قبل بداية المعركة وبداية المنازلة يقول لهم موسى ويلكم وإِلَكُم لَا تَسْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كِذْبًا فَيُدْحِككُمْ فَيُدْحِككُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَإِذَا بِهِمْ يسمعون هذه الكلمات هذه كلمات النبي أم رجل انسان عادي وكلام من رب العزة فتشاوروا بينهم واختلفوا إياكم أيها القوم أن تنازلوا هذا الرجل قد يكون نبيا فاختلفوا تنازعوا أمرهم بينهم وأثر النجوى ثم اتفقوا على كلام واحد إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وأذهب بطريقتكم البثلة فاجمع كيدكم ثم اتوا صفا وقد أسلح اليوم من استعلى فتقدم رجل منهم وتقدموا إلى موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي واما أن نكون أول من ألقى من يبدأ؟ قال بل ألقوا أنتم, أنتم ابدؤوا فإذا بهم يقولون قالوا بعزة فرعون بفرعون قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا خبالهم وعصيهم فإذا الخبال والعصي تعابين عظيم والناس قد خافت منها فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم والناس ينظرون ويندهشون ماذا سيفعل موسى امام هذه الثعابين وهذه الحياه العظيمه التي استرهبت الناس وخوفت الناس قال لهم موسى قال ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين فأوحى الله عز وجل إلى موسى لا تخف لا والقنا في يمينك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عطاك فإذا هي تلقط ما فإذا عطى موسى عليه السلام حية عظيمة ثعبان ذو قوائم كبيرة والناس قد تراجعوا والملو قد خافوا والسحرة قد تراجعوا وهم ينظرون ما هذا الثعبان ما هذه الحية العظيمة التي لها قوائم وعنق عظيم وشكل هائل مزعج فانحاذ الناس وتأخروا وأقبل هذا الثعبان العظيم وأقبلت هذه الحية الكبيرة إلى حياتهم إلى ثعابينهم وإذا هي تلقفهم واحدا بعد الآخر وأوحينا إلى موسى أن ألقي عفاك فإذا هي تلقف ما يأسكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وإذا بالسحرة لما راوا هذا المنظر العظيم علموا, علموا أن هذا ليس فعل بشر هذا فعل رب البشر فخر السحرة كلهم سجدا لله كلهم سجدوا وهم يقولون آمنا برب هارون وموسى آمنا برب هارون وموسى وألقي السحرة تاجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وإذا بفرعون غضب عليهم خاف الناس لن ينفتنوا بهذا الفعل قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم لكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى حددهم بالقتل والصلب فرد السحرة عليه فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا يقسمون فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة في الدنيا وفعلا قتلهم فرعون وقطع عياذيهم وأرجلهم وهم يقولون ربنا أسرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين كانوا اول النهار كما قال ابن عباس سحره كفر وصاروا اخر النهار شهداء برره فقتلوا ثم بدا الملا يحرضون فرعون على موسى عليه السلام قال له اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك شوف البطانه البطانه السيئه فرد فرعون قال سنقتل ابناءهم مرة ثانية كما فعلناها قبل ولادة موسى الآن نفعلها مرة ثانيه سنقتل أبناءهم ونسكحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وبدأ التقتل قال نقتل الأبناء حتى لا يكبروا ويصيروا رجالا يقاتلون مرة أخرى فقال موسى يصبر قومه قال موسى لقومه استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ما عندنا إلى الاستعانة بالله والصبر فرد بنو إسرائيل على موسى قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أرأيتم الإسلوب صبر موسى عليهم صبرا عظيما رحم الله موسى لقد أودي أكثر من هذا فصبر هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام فرد موسى يثبتهم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم وأستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فرعون الآن يبحث يريد أن يأتي بموسى ليقتله أمام الناس ويقول لمن حوله ذروني اتركوني دعوني أقتل موسى وليد ربه إني أخاف أي أن أبدل يدينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ومن منعك يا فرعون ومن منعك أن تقتل موسى يقول ذروني أقتل موسى من منعك من صدك ولكنك لا تستطيع لم يدعك الله عز وجل لتقتل موسى كليمه وصفيه ثم قال إني يخاف أن يبدل دينكم الله أكبر صار فرعون اليوم حديث على الدين صار فرعون يخاف من الفساد في الأرض فتدخل رجل مؤمن من آل فرعون من حاشية فرعون آمن بالله لكنه كتم إيمانه خوفا لكن اليوم خلاص وطل الخطر للنبي لكريم الله للرسول فتكلم هذا الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعليه كذبه وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إذا به ينصحهم ويذكرهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ينصح ترعون الآن زوجته آمنت حتى قتلها وهي طلبت جوار الله عز وجل طلبت بيتا في الجنة ما ابنته؟ آمن ذبحها مع أولادها. الآن رجل مؤمن من آله من حشيته يؤمن بموسى يؤمن بهار الدين فإذا بفرعون يجمع الناس فيقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد تبتيء إعلامي فقط الذي أراه هو الذي ترونه وما أقوله هو الحق وما أدعوه فهو الباطل فقط تسمعون الذي أقول ثم أخذ استخف بقومه فقال لهم يا قوم أليس لي ملك مصر الملك لله أيها الغبي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبطرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين بدأ يخاف على الناس بدأ يغر الناس أنني أملك مصر وموسى لا يملك شيئا حتى الكلام ما يعرف يتكلم يجعل أخاه هارون يتكلم نيابة عنه إذا يغر الناس والناس يصدقونه اتخذ قومه فأطاعوه ثم بدأ العذاب ينزل على آل فرعون أحف وجد الزروع لا تخرج ثمار ولا حبوب ولا محاصيل نقص من الثمرات ثم لما كشف الله عز وجل الضر كانوا دائما يذهبون إلى موسى يا موسى لنا ربك بما أهد عندك لأنك شفت عندنا الرجل لنؤمن بك ولنرسلم معك بني إسرائيل كلما نزل عذاب ذهبوا إلى موسى فلما يكشف الله العذاب يرجعون إلى ثم بعد السنين بعد القحر أرسل الله عز وجل عليهم طوفان طوفان فأغرق بيوت المصريين القب فقط بني إسرائيل لم يغرق بيوتهم وأغرق محاصيلهم فذهبوا إلى موسى فدعى الله فتوقف الطوفان بعد الطوفان كفروا فأرسل الله عز وجل عليهم جراد يحرق ويأكل محاصيلهم ذهبوا إلى موسى فلما كشف الله عنهم الرجس والعذاب كفروا مرة أخرى فأرسل الله عز وجل عليهم القمل طبعا بعد الجراد أخفوا المحاصيل في بيوت في طوامع فجاء القمل الدود السوس داخل المحاصيل ياكلها فذهبوا إلى موسى أدعو لنا ربك فكشف الله الضر ثم كفروا فأرسل الله عز وجل عليهم ضفادع كل ما أرادوا أن يشربوا ماءا خرج ضفدع في بيوتهم في مجالسهم في طعامهم في شرابهم ضفادع انتشرت في المدينة كلها ذهبوا إلى موسى فدع الله فكشف الضر فإذا بهم يكفرون فأرسل الله عز وجل عليهم الدم كل ما أرادوا أن يشربوا ماءا صار دما إلا بني إسرائيل يشربون الماء ماء أما المصريون القبط كلما أرادوا أن يشربوا ماء صار دما فبعد بني إسرائيل كان يشفق عليهم فيعطيهم من مائه فلما يعطيهم الماء يريد المصري أن يشرب يتحول إلى دم يرجع الدم إلى الإسرائيل يصبح ماء الله أكبر ايات هذه فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم والضفابع والزم آيات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين اشتد البلاء بهم فاوحى الله عز وجل إلى موسى اشتد البلاء على بني إسرائيل الآن بدأ فرعون يذبح ويقتل ويسفك الدماء ويستعبدهم ويذلهم فاوحى الله عز وجل إلى موسى وهارون ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين كل واحد يجعل في بيته مصلى ويرصلي يجلس في البيوت وتعبد الله عز وجل وقت الفتنة وقت الهرج والمرج استحب أن يجلس الإنسان يتعبد ربه ويختلي بينه وبين الله يختعين بالله عز وجل على أعدائه فإذا بموسى وهارون يصليان ويدعوان الله عز وجل أي دعوة دعا بها موسى انظروا للدعوه وقال موسى ربنا إنك آتيت ترعون وملاهوا زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمث على أموالهم فإذا زروعهم كلها تتحول في جارة واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الله عز وجل قد أجيبت كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاستجاب الله عز وجل دعوتهما ثم أدن الله عز وجل لبني إسرائيل أن يخرجوا من مصر أوحينا إلى موسى أن أسر بإباقي اخرجوا في الليل في الليل في السحر اتجاه البحر اتجاه الشام إنكم متبعون فإذا بهم يخرجون خفية ولم يعلم عنهم فرعون كل بني اسرائيل وكانوا ستمئة ألف رجل غير النساء والذراري فإذا بموسى يؤذن بني إسرائيل حان وقت الخروج والهجرة فخرجوا مئات الألوف خرجوا مع الأطفال مع النساء مع الشيوخ، توجهوا باتجاه البحر فإذا بفرعون يسمع بالخبر فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء يشردمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون فجمع فرعون كل جيشه وكل قادته وكل وزرائه وكل الكبار جمعهم جمعا واحدا فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم توجه يقول يريد أن نتصلهم كلهم عن بكرة أبيهم كل بني إسرائيل نقتلهم فتوجه موسى عليه السلام باتجاه البحر فتوقفوا أمامهم موج متلاطم ألف وكان موسى عليه السلام في المؤخره فإذا بالجيش يتوقف فتقدم موسى تقدم تقدم حتى وصل قالوا يا موسى ها هنا وعدك ربك قال نعم ها هنا أمرت في هذا المكان فنظر الناس بحر أمامنا ماذا نفعل ماذا نصنع نظروا خلفهم فإذا فرعون وجيشه يلحون بالأفق فتراء الجمعان كل منهما يرى الآخر ويقول بنو إسرائيل أي طريق سوف نذهب يا موسى يقول هاهنا أمر وكان معهم مؤمن آل فرعون الذي نجاه الله عز وجل من فرعون وكان يركب فرسا فدخل بالفرس إلى البحر لكنه لم يستطع ان يتقدم فرجع ويقول له هاهنا وعدك ربك يا موسى يقول نعم ها هنا امرت ويدخل في البحر ثم يرجع ويدخل في البحر ويرجع ومع موسى هارون ويشعبنون الى الان مصار نبيا فإذا ببني اسرائيل يتكلمون على موسى يقولون له انا لمدركون يعني لا فائده خلاص انت اوصلتنا إلى هذا المكان وادركنا الان فرعون فقال لهم موسى عليه السلام قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين كيف يهديك يا موسى والبحر أمامنا وفرعون خلفنا كاد أن يصل إلينا فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم صار كل جزء من البحر صار جزئين كل جزء كجبل عظيم أما بينهما تراب وهل تظنون أنه قيل لا بل التراب صار يابس, يابس يمشي عليه موسى وبنو إسرائيل فدخل موسى ووصل إلى الناحية الأخرى فأراد أن يضرب بعصاه البحر يرجع مرة أخرى قال الله عز وجل له اترك البحر رهواء وصل ترعون الآن في اتجاه الآخر وموسى في الاتجاه الثاني ترعون الآن يريد أن يدخل توقف خاص علم أن بالأمر شيء وأن هذا ليس فعل بشر فقالت فرعون في الناس أرأيتم كيف انطلق البحر لأجلي ليتبع عبيد الآبقين مستخف الناس، ولكنه لا يريد أن يتقدم قالوا تقدم يا فرعون قال انتظروا انتظروا هو الآن واقف يريد أن يرجع يخاف أن يتقدم فجاء جبريل وتمثل بصورة فرس يثير فرس فرس فجعل فرس فرعون يتقدم رغما عن في فرعون فتقدم فرس فرعون ودخل في البحر فتقدم الجيش معه وإذا بالجيش كله يتقدم فيدخل في وسط البحر فلما توسط جيش فرعون البحر وكاد أن يخرج أمر الله موسى أن يضرب بالعصا مرة أخرى فضرب العصا بالبحر فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وإذا البحر يرجع كمكان أمواجا متلاطمة وإذا بجيش فرعون يغرق وإذا بفرعون يكاد أن يغرق وإذا به يلفظ أو له آمن آمنت وأنه لا إله إلا الذي آمنت, إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وإذا بجبريل يأخذ الطين الحال حال البحر ويضعه في فمه يقول ما كرهت أحد كفره لفرعون يأخذ الطين ويضعه بفمه وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل رد الله على فرعون فقال آلان وقد عصيت وقد عطيت قبل وكنت من المفسدين قول عمك كنت مفسد الآن في الغرغرة تريد التوبة الآن لا تقبل التوبة خلاص فاليوم ننجيك ببدلك بنو إسرائيل ما صدقوا قالوا لا يمكن أن يموت هذا الرجل فالعم ما يموت فنجى الله بدنه ورفعه حتى يراه بنو إسرائيل أنه ميت وأنه قد قتل قال فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية هذا الذي حصل كان في العاشر من محرم يوم عاشوراء. ثم نجى الله عز وجل بني إسرائيل فمشوا باتجاه الشام وفي الطريق مروا على قوم على قريح فوجدوا هذه القريح يعبدون عجلا فنم، فجاءوا وتألوهم لما تعبدون هذا الصنم قالوا هذا ينفعنا ويجزع عنا الضر ونحن نعبده يتينا بالبركات والخيرات فذهبوا إلى موسى قالوا يا موسى يا موسى قال ماذا تريدون؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله الله أكبر قال إنكم قوم تجهلون كأن الجهل متأصل فيكم لاتكون نجاكم الله ألم تروا الآيات؟ المعجزات البينات؟ الآن تطلبون إله؟ بنو إسرائيل؟ صبر عليهم موسى صبرا عظيما تجه بهم باتجاه بيت المقدس والله عز وجل قد كتب لهم أن يدخلوا بيت المقدس لهم هذه الأرض المقدسة يحكمونها ويملكونها فلما وصل موسى بهم إلى بيت المقدس قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ادخلوا معي نريد أن نقاتل القوم الذين فيها ونخرجهم ونحكمها لأن الله كتبها لنا فرد قومه عليه فقالوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قوم عظماء وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فانا داخلون طيب أكيد إذا إذا خرج الناس فتدخلون لم تأتوا بشيء جديد أين إيمانكم أين شجاعتكم أين قوتكم ليخرج الناس ثم ندخل فإذا بهما يقال ان مؤمن ال فرعون ويوشع ابن نون هما الرجلان الذين يخافون أنعم الله عليهما قالوا للناس ادخل عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فردوا على موسى مرة أخرى فقالوا له قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون أعود بالله يقول اذهب أنت وربك فقاتلا أما نحن فنحن جالسون هنا خر موسى وهارون سجدا لله خوفا من الله من هذه الكلمات وبكى يوشع بن نون ومؤمن آل فدعون على هذه الكلمات واستغفر الله عز وجل منها فعاقبهم الرب جل وعلا بعد هذه الكلمات قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة أربعين سنة حرام عليهم بيت المقدس يتيهون في الأرض يتيهون أربعين سنة في يدورون ويدورون ويدورون في نفس المكان تيح لمدة أربعين آمن وموسى معهم لكن الله عز وجل مع هذا أنعم عليهم نزل عليهم المن المن طعام أبيض لذيذ، كل صباح يستيقظون يجدونه عند البيوت يأكلونه ويخبزون منه ويطعمون منه ألد من العسل والسلوى طيور تأتي إليهم فيمسكونها بكل سهولة فيشونها ويأكلون منها قال الله جل وعلا كلهم طيبات ما رزقناكم ولتطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فإذا بهم يأتون إلى موسى يقولون له يا موسى لن نصبر على طعام واحد ماذا؟ أفضلا وعى الطعام عندكم حتى الشراب لما طلبوا الشراب وعطشوا ضرب موسى بعطاه الحجر فانفجر اثنى عشرة عينا كل فبط كل قبيلة كل قوم لهم عين يشربون منها وكلما تنقلوا إلى مكان حمل الحجر معه موسى عليه السلام يضربوا بالحجر فيخرج الماء عندكم طعام وشراب ومع هذا يقولون فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها يريدون الطعام الرديء وانعم الله عز وجل عليهم باعظم وافضل الطعام رحم الله موسى لقد أذي كثيرا وصبر حتى قال عن نفسه إني عالجت الامم من قبلك يا محمد يكلمه في السماء ثم جاء الموعد الثاني لموسى عليه السلام مع ربه موعد آخر وعد الله عز وجل موسى ثلاثين ليلة احتصام موسى وهذه الثلاثين ليلة كانت ليالي للقعدة شهر للقعدة فلما جاء اليوم الثلاثين افطر موسى كان صائما لأن تغيرت رائحة فمه فأفطر للقاء الله عز وجل فقال الله عز وجل لما افطرت قال يا ربي من الصيام تغيرت رائحة فمي. قال ألا تعلم أن رائحة الصائم أحب إلي ريح المسك صم عشرة أيام أفراء فصام أشرة أيام فصارت أربعين ليلة وفي اليوم العاشر من ذي يوم النحر الذي أكمل الله عز وجل فيه ديننا ذهب موسى ليكلم ربه ويعلمه التوراة فأكمل ديننا وأنزل التوراة على موسى في اليوم العاشر من ذي وقال موسى قبل هذا لقومه قال لأخيه هارون اخلفني في قومي أنت كن عليهم خليفة من بعدي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فإذا بموسى عليه السلام يكلم ربه يكلم ربه ويعلمه التوراة وموسى تأتي صحف التوراة ثم بعد أن كلم ربه جل وعلا قال ربي أريد أنظر إليك أريد أن اراك يا رب قال الله عز وجل يا موسى لن تراني في الأرض في الدنيا لن يراني أحد الرؤية خاصة لأهل الإيمان في الجنة أما في الأرض لن تراني لكن اضرب لك هذا المثال انظر الى هذا الجبل وكان عند موسى جبل عظيم قال ان استقر مكانه هذا الجبل سوف اتجلى للجبل فاذا تحمل الجبل رؤيتي سوف تراني فاذا بالرب جل وعلا يتجلى للجبل قد راس الاصبع فقط شيء فإذا فاذا الجبل كله يندك امام موسى صار الجبل ترابا ثم موسى عليه السلام لما راى هذا المنظر صعد خر مخشيا عليه ثم لما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخره موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين الله جل وعلا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه ثم سأل الله موسى يا موسى ما الذي اعجلك عن قومك لما جئت قبلهم قال يا ربي هم أولئي على اثري هم خلفي وعجلت إليك ربي لترضى قال الله جل وعلا يا موسى فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى غضبان غضب على قومه كيف يعني أظله رجل بعدي فلما وصل فإذا بقومه يعبدون عجلا من دون الله فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد ان اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي فرد قوم موسى على موسى من اسرائيل قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا اوزارا من زينه القوم كنا قد اخذنا استعارنا ذهبا من قوم فرعون وما رددناه فخفنا ان تكون علينا حملا عذرا فالقينا هذا الذهب فقلتناها فكذلك القى السامري سامري رجل ضحك على بني اسرائيل أخذ هذا الذهب الذي جمعه فصنع منه عجلا وكان قد رأى جبريل عليه السلام على فرس وكان فرس جبريل كلما مشى على الأرض ويوطئ على الأرض خرج مكان الفرس نبات علم أن هذا في حياه فأخذ شيئا من أثر فرس جبريل عليه السلام وصنع العجل بالذهب ورمى هذا الشيء هذا الأثر على هذا العجل فإذا العجل يخرج صوتا خوار فقال للناس يا قوم موت تأخر عليكم عشرة أيام تعرفون لماذا؟ وعدهم يوم تأخر عشرة أيام قال تعرفون لما قالوا لما قال لأنه ما عرف أن ربه هنا اضل موسى ربه لم يعرف أين ربه ربه هنا قالوا أين رب موسى قال لهم هذا العجل الذي يخرج صوتا فإذا بهم يسجدون للعجل فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فلا يرون أن يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا لم راهم هارون على هذه الحال قال لهم يا قوم إنما كثنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري فكادوا يقتلونه ويضربونه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين لن نترك هذا العجل حتى يرجع إلينا موسى جاء موسى الآن بعد أن غضب فألقى الألواح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 فترك أخاه وأخذ يدعو له أن يغفر الله عز وجل له فذهب للتامري قال ما فعلت هذا قال بفرت بما لم يقصر به فقضت قبضة من أثر الرسول تنبثتها أثر جبريل وكذلك ثولت لي نفسي قال اخرج طرده قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال لا تمس أحدا ولا مسك أحد وإن لك موعدا لم تخلفه فكيوم يوم القيامة يعذبك الله عز وجل على هذا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننففنه في اليم نفسا ثم قال لهم موسى الذين عبدوا العجل لابد أن تتوبوا إلى الله قالوا كيف نتوب قال فاقتلوا أنفسكم هذه توبتكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فبدأ الناس يقتل بعضهم بعضا صارت مقتل عظيمة أحدهم يقتل الآخر فقتل منهم في ذلك اليوم ثم اختار موسى سبعين رجل لميقات الله عز وجل للقاء الله والاستغفار لقومه فاختار أفضل سبعين رجل فذهب إلى جبل الطور. فدخل موسى في مثل النور ليكلم ربه جل وعلا فإذا به لما خرج قالوا يا موسى ما الذي حصل قال كلمت ربي استغفرت لكم فقالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة اعوذ بالله هؤلاء الآن السبعين من الخيار يقول بعضهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقه وأنتم تنظرون قتلهم الله عز وجل جميعا ثم تعالهم موسى عليه السلام واستغفر لهم قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك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 معوها وأطيعوا قالوا سمعنا وعطينا ننظر إليها إن كانت سهلة قبلناها قال يا قوم اقبلوا قالوا لا ما نقبل إن كانت سهلة قبلناها وإلا رددناها فنزل الله عز وجل جبلا عندهم جبل عظيم فرفعه فوق رؤوسهم قال تقبلون الآن أو لا أو يسقط الله عليكم الجبل فسجدوا وهم ينظرون إلى السماء وضعوا رؤوسهم على الأرض واتجهوا يعني بعيونهم لفوا رؤوسهم ينظرون إلى السماء إلى الجبل خائفين وقالوا آمنا آمنا آمنا ليس حبا لله أو حبا لموسى ودينه بل خوفا من الجبل وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واطع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة اذكروا ما فيه لعلكم تتقون بني اسرائيل هم بني اسرائيل أهدي موسى معهم كثيرا كفر ثم ايمان ثم كفر ثم ايمان وهكذا يصبر عليه موسى يوم من الأيام قتل عندهم رجل دمال كثير شيخ كبير قتل وجدوه مقتولا من قتله لم يعرفوا ذهبوا إلى موسى قالوا يا موسى انت نبي الله الله يخبرنا من قتل هذا الرجل فقال لهم موسى دع الله موسى فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فضحكوا واستهزأوا نقول لك من قتل الرجل تقول اذبحوا بقرة قال وتتخذنا هزواء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رأوا كان الأمر حقيقة ولو ذبحوا أي بقرة لكفتهم ولكن تنطعوا وتشددوا على أنفسهم فقالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي هذه البقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا صغيرة ولا كبيرة وفظ عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها شفوا الشدح تنطع عند بن إسرائيل شدد الله عليهم بسببهم قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا يعني صفراء شديد الصفر قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا اين ان شاء الله لا قال انه يقول انها بقره لا ذلول غير مدلله مسخره تثير الارض ولا تسقي الحرب مسلمه لا شيء فيها ما فيها اي عيب لون يعني غطاها ليس فيها اي عيب لا شيء فيها ما فيها اي علامه واي عيب قالوا الان جئت بالحق سبحان الله وقبل هذا ما جاء بالحق قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون اين وجدوا هذه البقره يقولون كانت البقره عند صبي صغير فجاءه رجل قال إن بني إسرائيل يريدون بقرتك فلا تبقيها لهم إلا بأغل الأثمان قالوا كم تبئ هذه البقرة بكذا قال لا بكذا قال لا قالوا بوزن البقرة ذهبا قال لا حتى وصلوا إلى عشرة أمثال البقرة ذهبا فرضيه فاعطوه هذا المال شق الله عز وجل عليهم وكان الغلام أبوه صالحا فنفع الله عز وجل الغلام بشراء البقرة فجاءوا بالبقرة وذبحوها فأخذ موسى عليه السلام شيئا من البقرة من عظامها أو لحمها فضرب به الرجل الميت فقام الرجل الميت من فوره فلما قام الناس اندهشوا فقال هذا الذي قتلني ابن أخي قتله يريد ماله وورثه ثم رجع ومات مرة أخرى قلنا ضرفوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم موسى عليه السلام لا زال يصبر على بني إسرائيل وعلى بلائهم وعلى شقائهم يصبر عليه موسى عليه السلام ثم ذهب إلى الحج إنعى هذه الفترة ذهب موسى عليه السلام إلى الحج كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كأني أرى إلى موسى وهو هابق من الثلية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبيه ثم دعا الله عز وجل موسى عليه السلام أن يقربه من بيت المقدس ما فتح بيت المقدس فدعى الله عز وجل أن يقربه من بيت المقدس قبل موته فقربه من بيت المقدس يقول النبي لو كنت ثم يعني في ذلك المكان لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر ثم توفى الله عز وجل موسى عليه السلام بالقرب من بيت المقدس في أيام التيح وتوفي قبله هارون عليه السلام توفي النبيان وصار زمام الأمور لمن بعدهما يوشع ابن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل بعث في بني إسرائيل أيام تيح ليتولى زمام الأمور وليقود بني اسرائيل مرة أخرى ما الذي حصل بين بني اسرائيل وهذا النبي ومن بعده من أنبياء هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الدرس المقبل نقف عند هذا الحد واستغفر الله لي ولكم من كل